وَٱنكُرْ أَخَادِذَ إِذْ أَنذَرَقَ قَوْمَهُۥ بِٱلْأَحْقَامِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم النظيم قَالُوا عن فأتنا بما إِنْ جِئْتَنَا لَتَفْتِنَنَّ عَنِ الْهَادِيَاتِ فَاتَّبَعْتُمُ الْبَاطِلَ بِمَا تَعْدُونَ إِنْ كُنْتُمْ آمِنِينَ இமெல்ல மய்சி ஓகே فَلَمَّا رَأَوْهُ عارِضًا اسْتَغْبِلُوا أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا بل هو من استعجلتم بغير حق فيها عذاب اليم تدم وقر الا شايئ بامري ربيها فاصبحوا لا يرون الا مسكن نجوم كذلكنزل القوم المجرمين وَأَن قَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي مَآبٍ كُنَّا قُمْ فِي وَجَعٍ لَغَمَ سَمَعَهُ وَأَبْصَرَ وَإِذَا تَفَمَّى فَمَا اغْنَى عَنْهُمْ سَمْعٌ وَلَا بَصَرٌ وَلَا اَفْئِدَةٌ مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَدْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى فَلَوْلَا نَصَرُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَل ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ آيَافُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ